أن تقدم لكم الدرس الثالث بعد المئة الأولى من كتاب زاد المستقنى لفضيلة الشيخ محمد بن محمد والمختار الشقيقي وقد شرحت فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المفنز رحمه الله تعالى وصفة العمرة إلى قوله وأركان الحج الإحرام والوقوف وطواق الزيارة والشعيد نشأل الله تعالى أن نفعل ذلك ما نسمع والآن مع الزرس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ودارث على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأسباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يقول المثنف رحمه الله تعالى وصفة العمرة أن يسرم بها من الميقات أو من أدنى الشر من مكين ونحين قال رحمه الله وصفة العمرة أن يسرم بها من الميقات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ودارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة العمرة والعمرة من أجل الطاعات وأحب القربات إلى الله عز وجل وكتاب المناسك يعتني فيه فقهاء الإسلام رحمهم الله ببيان أحكام الحج والعمرة فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان مناسك الحج وصفة الحج إلى بيت الله الحرام شرع في ديان مناسك العمرة وصفتها وهذا يعتبره أهل العلم رحمهم الله من, من باب التدرج من الأعلى للأدنى فقد بيّن رحمه الله الحج الأكبر وضيّن صفاته وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم شرع في ديان الحج الأكبر وهو العمرة فقال رحمه الله وصفة العمرة صفة, صفة الشيئته وما يتميز به عن غيره والعبادات توقيفية حيث إن المكلف فيها يتوقف على نص الشرع من الكتاب والسنة في كيفية أدائها والقيام بها على وجهها فقال رحمه الله وصفة العمرة أي أنني سأذكر لك ما ينضغي على المعتمر أن يقوم به إذا أراد أن نؤدي هذا النسك والعمرة أصلها في لغة العرب الزيارة وتطلق أيضا بمعنى القصة ومن إطلاقها بمعنى الزيارة قول العرب جاءنا معتمرا أي جاءنا زائرا وكذلك يقولون اعتمر بمعنى قصة ومن هنا قال أهل العلم رحمهم الله إن العمرة في السلاح الشرق ألقفت إلى بيت الله الحرام على وجه المخصوص والمراد بهذا الوجه المخصوص أن يؤدي مناسك العمرة بالطواف للبيت واستعيدين الصفا والمرأة وهذه العبادة عن العمرة تقر على سبيل اللزوم وعلى سبيل النفل تكون واجبة على المكلة وتكون نفلا تطوعا من المسلم لا تجيب عليه فأما وجودها فيأتي على الصورتين الصورة الأولى أن ينزمه بها الشر وهذا إن توفرت الشروط المعتبرة لإيجابها عن المكلة وهذا القول أعني وجوب العمرة إنما هو على أحد قولي العلماء رحمهم الله وقد ذكرنا نصوص الكتاب والسنة التي تدل على رجحان هذا القول وأن الله فرض على المسلم أن يعتمر إلى بيته الحرام كما فرض عليه الحج إلى بيته الحرام وذكرنا هذا الخلاف وذكرنا أدلة القولين وحجب الطائفتين وأن الأقوى والأرجح هو القول بوجوب العمر ولذلك وصفت بكونها حجا أفغر بقوله سبحانه وتعالى وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر فجعل الحج مقسما إلى حج أكبر وحج أفضل وكذلك أيضا تكون واسبة على المكلف بإيجاب الشرع مرة في العمر فوجوبها مرة في العمر كوجوب الحج لكن هذا الوجوب يتقيد بشرائط وقد تكلمنا على هذه الشرائط في مخدمة مناسك الحج وذكرنا من الذي ينبغي توفره من الشروط للحكم بوجوب الحج والعمره والعمره تكون أيضا واجبة من المكلف يلزم بها نفسه وذلك إذا نذر الحج إلى بيت الله الحرام فان اذا نذر العمره الى بيت الله الحرام فقال لله علي أن اعتمر في رمضان أو لله أن أعتمر لله علي أن أعتمر هذا الأسبوع فإنها تكون واجبة ولازمة عليه ولكن هذا الإيجاب والإبزاء إنما هو من نفسه وليس من الشرق وكذلك أيضا تكون هذه العبادة نافلة وكومها نافلة فهي طاعة وقربة من أجل الطاعات والقرب وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى باستمالها على توحيد الله سبحانه طوافج زيته بالإحرام ونية التقرب له سبحانه وتعالى والإهلال للتوحيد والتلبية ثم طوافج الزيت ثم طوافج الزيت والسعي بين الصفا والمرة مع اجتمال كل على ذكر الله عز وجل وإقامة شعائده ولذلك وردت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذاب العمره وفضلها حتى صح عنه عليه الصلاة والسلام عنه قال الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهما مجتمفة الكبائث فجعل العمرة إلى العمرة مكفرة ما بينهما لشرط اجتماد الكبائث ومعنى ذلك أنها لا تبقي صغائر ذنوب وهذه نعمة ورحمة من الله سبحانه وتعالى فإن الصغائر وإن كان ذنوبا يسيرة إلا أنها إذا اجتمعت ربما أهلك في العبد والعيابة بالله فالله عز وجل يتدارك عبده بلطفه حينما جعلها مكثرة لذنبه فإن هذا التكثير وإن كان من صغائر الذنوب فإنه رحمة من الله سبحانه وفي الحديث عنه عليه الصلاة والسلام صححه غير واحد من العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب إلى المتابعة بين العمرة والحج فقال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديث والفضة فبين هذا الحديث فضل الاعتمار إلى بيث الله الحرام واجتحب السلب رحمه الله هذه الطاعة وفضلوها ويكون الإنسان معتمرا على وزهين الوجه الأول أن يعتمر اعتمارا حقيقيا فينال هذا الفضل والوجه الثاني أن يكون في حكم المعتمر من جهة التواب وحصول الفضيلة فيكون معتمرا, حكما فيكون معتمرا صبنا لا حقيقة بمعنى أن الله يعطيه ثواب العمر وذلك بطاعات ورد الشرع لفضلها والترغيب فيها ومن ذلك الصلاة التطهر في في البيت وإتيان مسجد قباء والصلاة فيه قال صلى الله عليه وسلم من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمره وكذلك ثبت عن عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى صلاة الصف في جماعة ثم جلس في مجلسه وفي رواية في مقعده يذكر الله حتى تقوى على عليه الشمس ثم صلى ركعتين كان له كأجل حجة وعمرة تامة تامة فهذا الفضل من جهة التنزيل أي أنه ينال فضل الاعتمار والحج إلى بيت الله الحرام وقوله رحمه الله ستة العمرة العمرة إذا كان لهذه العبادة كما ذكرنا هذا الفضل فهنا مسألة فقهية اختلف العلماء رحمهم الله فيها وهي إذا كانت النصوص قد دلت على فضيلة الاعتمار إلى بيت الله الحرام والزيارة فهل الأفضل أن يكرر المسلم ذلك الاعتمار أو لا يكرره فقالت ظهور العلماء يستحب للمسلم أن يكرر من الاعتمار من بيته وبهذا القول قال فقهاء الحنفية والمالكي أواء الشافعية والحنابلة وطائفة من أهل الظاهر والحديث أنه يستحب للمسلم أن يكثر من العمرة في العام وأنه لا بأس أن يعتمر أكثر من عمرة في عام واحد وذهب بعض السلف وهو قول الإيمان النالك رحمه الله إلى أنه لا يكرر العمرة في السنة أكثر من مرة أي لا يكرر لا يسأله تكرار العمر واحتج الجمهور على مشروعية تكرار العمر بقوله عليه الصلاة والسلام العمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات ما بينهن قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث على أن ما بين العمرتين يبقى بشرط فرط الكبيرة ترضيبا ونزل للإكثار منها وهذا مفهوم من الحديث فدل على على الاستشباق ولم يرد ما يقيد ذلك دعان ولا غيره أما الدليل الثاني الذي دل على مشروعية تكرار العمرة فإن المجيء صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة قالوا إن هذا يدل على مشروعية التكرار فإن المتابعة بين الحج قد يكون الإنسان في حجه متمتعا وقد يكون في حجه قارنا وعلى هذا يتابع بين عمرة حجه وعمرته مستقلة وكذلك أيضا من أنسب الأدلة وألطفها والتي استدل بها على مشروعية تكرار العمرة ما فدث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي قباء كل سب فكونه عليه الصلاة والسلام كان يأتي مسكد قباء كل سبب إنما هو لفضيلة العمرة فلما تكرر ذلك منه دل على ند واستحباب تكرار العمرة واختلف العلماء رحمه الله في هذا التكرار وقد جاء عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كرروا بالعمرة في العام الواحد أثر ذلك عن أبي بكر الصديق وكذلك أثر عن ذنته الصديقة عائشة رضي الله عن الجميع وأثر عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وكذلك عبد الله وزيد بن رضي الله عن الجميع أنهم كانوا يعتمرون أكثر من عمرة في العام الواحد وهذا هو القول الصحيح والأولى خاصة وأن الأصل يدل على مسروعية ذلك وقوى بعض العلماء هذا القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجت معه أم المؤمنين عائشة كما بالصحيحين وكان حجها تمت عنه فلما أصابها الحيض قبل أن تتحلل من العمرة أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقلب قارنة فانقلبت قارنة لقوله عليه الصلاة والسلام في ختام حجها طوافق بالبيت وسعيك بين الصفا والمرة كافيك لحجك وعمرتك فحكم عليه الصلاة والسلام بأنها قد جمعت بين الحج والعمرة وذلك بالقرامة ومع هذا مع كونها قد جاءت بحد وعمرة قرانا فإنها أخرطت على أن تعتمر فأذن لها أن تعتمر من التلعيم فأذن لها أن تعتمر من الحلم فاعتمرت من التلعيم رضي الله عنها وأرضاها وهذا بلا إشكال تكرار للعمرة بعد العمرة فدلت هذه النصوف على مشروعية التكرار خاصة وأن الشرع لم يطيد ذلك لحد كما لا يغفر قوله رحمه الله صفة العمرة صفة العمرة من قسم قفل قسمين القسم الأول صفة الإجزاء وهذه الصفة هي التي يبين فيها أركان العمرة وواجباتها بمعنى أنه يجب على المكلف أن يوقع عمرته على هذه الصفة ولا تجبيه عمرته إلا إذا وقعت على هذا الوجه المخصوص الذي جلت النصوص الشرعية على لدونه وأما النوع القسم الثاني من صفات العمرة الصفة الكمان وهي الصفة التي يعتنى فيها ببيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكامل فتذكر فيها الأركان والواجبات والسمن والمستحبات فهذه الصفة الثانية فيها ما هو لازم على المكلف أن يأتي به كالطواء والسعي والحلاق أو التقفير الذي هو التحلل وإستداء المسك بالإحرام ومنها ما لسه دلاج ولا واجد عليه وإنما هو على سبيل المدل والاستحداث كالأذكار المستحدث وأيما كان فأهل العلم رحمهم الله برحمته الواسعة في بكتبهم ببيان صفتين يقول رحمه الله وصفة العمرة نعم وصفة العمرة أن يحرم بها من الميقات أن يحرم بها أيض العمرة من الميقات فإن كانت واجبة عليه أحرم على ناويا إضراء ذنته وناويا للحرب وإن كانت نظرا نواها نظرا وإن كانت نافلة نواها نافلة وإن كانت عن غيره أحرم بها أن ذلك الغير أن يحرم بها أي بالعمرة من الميقات أي ميقاته الذي أوجب الله عليه أن يحرم منه وقد تقدم معنى في أول كتاب المنافف بيان المواقيت التي ورد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابيين الجليلي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عن الجميع وعرضاهم في بيان حدود المواقف فهو يقول صفة العمر أن يحرم بها من ميقاته أي أن العمر في الحج وكما أنه في الحج يلزم بالإحرام من الميقات كذلك في العمر في يحرم من ميقاته فإن كان دون الميقات فإنه يحرم بها من حيث أنشع حتى إنه ولو كان قريبا من حدود الحرم ليس بينه وبين الحرم إلا اليسير فإنه يحرم من موضئه وهكذا لو دخل حدودا دخل دون المواقين ثم طرأت عليه العمرة فإنه من حيث طرأت عليه وأنشع العمرة يحرم وذلك من قاسع أن يحرم بها أن يهل بالعمرة والإحرام مية الدخول في النسف نعم أن يسلم بها من الميطاق أو من أدنى الحلم أو من أدنى الحلم الناس ينقسمون إلى قسمين إذا أن يكونوا خارجين عن المواقين فهؤلاء يتقيدون بالمواقين اندخذوا ما يرمين بها ناوين العمر يحلمون منها كما تقدم والقسم الثاني أن يكونوا دون المواقين وهؤلاء ينقسمون أيضا إلى قسمي فمنهم من هو دون الميقات وقبل الحرم خارج هدود الحرم فهؤلاء يفرمون من مواضعهم كأهل عسان وقدي وهكذا أهل يثنين فإنهم دون ميقات المدينة فيفرمون من اليثنين وهكذا أهل المهد يفرمون من المهد لأنهم دون ميقات المدينة ولا يؤخرون لمحاذاة ميقات الجحفة لأن ميقات الجحفة للساحل وهكذا بالنسبة لمن كان بعسان وقديد يحرمون من عسان وقديد لأنهم دون الميقات المدينة فإذا بلغوا إلى قديد فإن قديد ومن بعد قديد يفتح تداخل الميقاتين فيفتح دون الميقات المدينة ودون الميقات الجحسن فيحرم من موضعه ثم يبقى القسم الثاني وهم أهل مكة ومن كان قد ضرأت عليه عمرته داخل حدود الحرب فهؤلاء ميقاتهم أن يخرجوا إلى أدنى شل لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لم تكن من أهل المواقيت حينما طرأت عليها العمرة لأن العمرة بالإجمع كما ورد النصر طرأت عليها بمكة وخاطبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له كما بالصحيحين أيرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقال عليه الصلاة والسلام طوافق بالبيت وسعيك بين الصبع المرة كافيك لحجك وعمرك فأبت فحينئذ انتأمل قولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجع الناس لحج وعمر معنى أنها تريد العمر وخاطبته داخل حجود الحرم فلما وقع خطابها لرسول الله صلى الله عليه وسلم داخل حجود الحرم فإنها حينئذ تكون مكية وتكون بحكم أهل مكة فلما أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفروض إلى أدنى الحل دل على أن المكية ينشئ العمرة من أدنى الحل وهذا واضح وظاهر وعلى هذا قالوا من المكية إذا أنشأ العمرة فإنهم ينشئها من أدنى الحل لأن أم المؤمنين رضي الله عنها لما أنشأت عمرتها داخل مكة أخذت حكم أهل مكة بالإجمع فيذبها خنئذ أن تحرم من, الحل من أدنى الحل فدل على أن نقاط المكي أن يحرم من أدنى الشل كي يجمع بين الشل والحرم أو من أدنى الشل من مكين ونحله لا من الحرم هذا من باب التنويه فقال من نقاته أو من موضعه أو من أدنى الشل فجمع الأحوال, الأحوال الثلاثة لطوائف الثلاثة من كان آثاقيا ومن كان بين المواقيت والحرم ومن كان داخل الحرم أو طرأت له علطه داخل الحرم فإذا قات وشعر وحلق أو قصر شل أو من أدنى الشل من مكين ونحره لا من الحرام أو من أدنى الشل ليس الشكم متوقف على قال ثم المؤمنين والله ما ذكر التلعيم ولا غيره فلو أن إنسانا من أهل مكة أراد أن يحرم بالعمرة أو آفاقيا جاء إلى مكة وأنشأ العمرة فإنه يجزيه أن يطيب أدنى الحل فلو خرج إلى عرفات أو أدنى الحل من جهة اليمن أو من جهة جدة التي هو الحديدية فحينئذ يجزيه إلى خرج إلى أدنى الحل ولو خطوة واحدة وأحرم منه فجمع ذلك الحل والحرم صح قال العلماء لله حكمة بالوة فإن المكي فإن الناس إذا حج والمكي معهم فإن المكي في حجه يجمع بين الحل والحرم وذلك أنه يخرج إلى عرفات ولا يستحر حجه إلا بالخروج إلى عرفات وعرفات خارج حدود الحرم ففي حجه يجمع بين الحل والحرم ولكنه في عمرته لا يبقى داخل الحرم وإنما يؤمر بالخروج حتى لأن العمرة كالحد ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم إنها أقال تعالى وأذان من الله ورسوله من الناس يوم الحج الأكبر وقال عليه الصلاة والسلام واصنع في عمرك كما أنت الصانع في حجه هناك تداخل بين العبادتين فقالوا إنه يجمع بين الشلم والحرم كما جمعت الحجه بين الشلم والحرم فقد كانت قريش وأهل الشركة في الجاهلية يرون أن أهل مكة لا يخرجون عن سبيل الحرم فكأن, هذه فكأن, فعله فكان فعله عليه الصلاة والسلام يمحدث الوجاع انظرا الى هذا الامر الذي احدثه احدثته قريش واحدثه الحمس حينما كانوا يقولون نحن اهل الحرم ولا يخروجون من حدود الحرم الذي الذيعاه الله بقوه ثم افيضوا من حيث أفاض الناس وعلى هذا قارون وهو في العمره يجمع بين الحل والحرم كما يجمع في حجه بين الحل والحرم فاذا طاف وشع وحلق او تقصر حلقا فاذا وسعى بين الصفا والمرأة عن عمرته وحلق أو قصر فقد حل من عمرته هذا بالنسة للأمور اللازمة أن يحلم هذا أمر لازم ولذلك أده جمع من العلماء رطلا من أركان العمرة وقال بعض العلماء الإحرام من الواجبات وليس من الأركان وقد تقدمنا على هذا الخلاف وفي الأمر الثاني أن يطوف بالبيت لأن المقصود من العمرة ديارة البيت ومن هنا كره بعض السلف لأهل مكة أن يعتمروا لأن الأفضل لهم بدل أن يخرجوا إلى الحل أن يطوفوا بالزيت والزيارة إنما هي للآشاقي ولمن هو خارج كبير مكة لخلاف المكين فإنه يتمكن من الطوار ومن هنا شدد المعباسة رضي الله أنهما وأصحابه في هذا وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله وعليه فإن العمرة يرزمها الطواف هذا وهذا الطواف اعتبر قصد قصد جيارة إلى البيت وبه تتحقق جيارة البيت كذلك أيضا الأمر الثالث يسعى بين الصفا والمره وهو رقم من أركان العمرة كما سيأتي إن شاء الله ثم يحلط قصد فإذا حلق قصد فقد تحلل من عمرته هذه الأمور كلها لازمة ولم يفصل رحمها الله في صفة الطواف ولا في صفة السعي ولم ذلك لأنه سبق وأنبين سفة الطواخ الكاملة في الحج وعلى هذا اجتدأ في العمر بالإجمال فقال يطول ثم يفعى أن يحلقوا القفص وقد ضفط ذلك وضين, وضين هدية رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطواخ وفي السعيل بين الصفا والمروة وكذلك في بيان أحكام الحلق والتقصير وتباح كل رب وتنجئ عن فرض وتباح العمر كل وقت وذلك لأن الأصل الشرعي أن ما ورد مطلقا في الشرع يبقى على إطلاقه حتى يرد ما يقيده ولم يرد الكتاب والسنة تقييد العمر بزمان معين لكن وردت النصوص بتفضيل بعض الأزمنة على بعض فالعمرة في رمضان تعدل حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا تتف الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عمرة في رمضان تحدث معي فأفضل أوقات العمرة في رمضان قال بعض العلماء ويلتحق برمضان عشر من ذو الحجة فإن الاعتمار بها أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام من عمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من أشر من ذو الحجة قال يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يبدع بشيء من ذلك قالوا فهذا نفسه صحيح صريح يذل دلالة واضحة على فضيلة الأمر الصالح والعمرة من الأمان الصالح وقال بعض الألمان إن العمرة في أشهر الحج لها فضيلة حتى لو لم يخذ والسبب في ذلك أن أكثر عمر النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في أشهر الحج وقد تكلم الإمام المقيم كعادته كلاما نفيسا في الهدي وضين عمره عليه الصلاة والسلام في ذا القعدة وبأشر الحد وأن ذلك من هدي صلوات الله وسلامه عليه فإقاع في بأشر الحد له فضيلة أيضا ومن هنا قال بعض العلماء بتفضيل التمتع لوجود هذه العمرة فيه أن المتمتع يأتي بعمرة بأشر الحد وقد كان من هذه صلوات الله وسلم عليه قائده عمره في اشد الحج في غابه احواله وتنافس الوقت وسده عن الحرب وكره بعض العلماء القاء العمره في أيام التشريق وهذا بالنسبه للحج وهو واجب السبب في ذلك أنه لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذا ينبغي عليه البقاء ينسك الحج حتى يتمه فإذا أسمنا حجه فحينئذ يتفرغ لغيره من المناس أما قدر أن يتم حجه وهو في أيام التشريق يأتي بعمره فهذا شدد فيه طائفة من العلماء نص على كراهيته لمخالفته لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإدخال عبادة على العبادة هذا من مستثناء أهل العلم رحمهم الله في أزمنة العمرة وأما سائر أوقات العام فإنه يجب إيقاع العمر فيها سواء وقعت بالليل أو وقعت بالنهار وإيقاعها ليلا كانوا يستحبونه للنساء لمكان السفر وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إذا أرادت أن تطوف بالبيت انتظرت إلى الليل ثم أمر القائمين على النفسي أن يخفضوا من أنوار المسجد وشموعه ثم طافت رضي الله عنها وعرضاها طلبا لاستسر فلذلك قال ذلك العلماء العمرت باعتمار بالليل وطواف المساء بالليل إذا كان أثر له فهو أفضل وأكمل لهم لما فيه من البعد عن الفتنة عن فتنتهم وكذلك افتتان غيرهن بالنظر إليهن وتتزئ عن الفرق وتتزئ عن الفرق وتبزئ عن الفرق وتباح كل وقت وتبزئ عن الفرق <تصفيق> وتباح العمر أي تجوز كل وقت كل من صيغ العموم كل وقت من س... كل من صيغ العموم كما هو ساء معروف في الأصول بمعنى أنه لو أوقع عمرته في أي وقت من إلى فقد ذري اسلم إذا كان لم يعتل و صارت تلك العمره عن حدئ عمرته الواجبه تجزي عنه وتسقط عنه فريده العمره ثان الله واركان الحج الاشره يقول رحمه الله حج اركان حج الاشره الأكاء الاركان وجمع ركن وقد تقدم معنا غير مره التعريف هو بيان و ومناسبة ذكر رحمه الله للأركان هنا أنه فرغ من بيان صفة الحد وصفة العمراء فوردت السؤال ما هو اللاجب وما هو اللاجب من هذه الأفعال والأقوال التي ذكرتها لي في هذه المناسب هل المكلف مطالب لجميع هذه الأقوال والأفعال ومزل من بها أم أنها دنيعها مستحدة ومسمونة أم أن بعضها واجب عليه وبعضها غير واجب وهو مستحب ومن دون فشرع رحمه الله في بيان الأركام والواجبات والسنن والمستحبات وطلاب العلم والفقهاء والعلماء يحتاجون في العبادات إلى معرفة ما هو لازم وما نلتج لازم والسبب بذلك واضح لأنك إذا عرفت ما هو واجب في العبادة وما ليس بواجب فإنه حينئذ يمكنك بالنسبة لنفسك وبالنسبة كبير وغير أن تعرف من الذي تبطل به العبادة إلا تركه ومن الذي يأسم صاحبه ولا تبطل به العبادة ان تركه ومن الذي ثم هذا الذي لا تبطل به العبادة إن تركه ويأسم من الذي يجب ضمانه ومن الذي لا ضمان فيه كذلك أيضا ما هو الذي لا شيء فيه على الإنسان إذا تركه ولو كان تبقى اختيارا فهذه أمور يفصلها العلماء الأركان والواجبات والمستحبات حتى تتيصر الفتوى ويتيصر توجيها الناس فيأتي في السائل ويقول تركت الوقوف بعرفة ليس كقوله تركت الرمل بالبيت وقوله تركت السائل بين الصبا والمروى ليس كقوله تركت التنبيا وقوله تركت الإحرام من الميقات ليس كقوله تركت المذيذة ديننا فالمقصود أن هذه الأمور منها ما يكون تركه إخلالا بالنسك ومنها ما يكون تركه إثما ولكن يمكن جبر هذا الترك ولا يخل بالنسك ها ما يكون تركه لا يوجب الإخلال ولا يوجب الإثم فإذا من للتفصيل وليت هذه الأحكام كما قد يظن البعض أن الفقهاء جاءوا بها من نحظ آرائهم حاشا وكلا فأمة الثلث وأهل العلم رحمهم الله حينما يجعلون الأركان والواجبات في بتخريق الشر والله تعالى جعل لكل شيء قدرا وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات أن ترك البعض يأمر به المبيوت الله صلى الله عليه وسلم بإطلاع العبادة وينصف فيه على إطلاع العبادة وبعض وترك البعض ينص فيه النبي صلى الله عليه وسلم على امكان الجبر والتلافي وعلى هذا علمنا أن هناك من الأمور ما يمكن تلافيها ومنها ما ما يمكن تلافيها فصلى عليه الصلاة والسلام بالناس وسلم من ركعتين في رباعية الظهر أو العصر فلما سلم من ركعتين وأخذر أن الصلاة ناقصة رجع عليه الصلاة والسلام وكمل النقص وسجد وصلى بأصحابه فقام عن التشهد الأول فسدح له فأشار إليهم أن قوموا ثم سجد ولم يقضي هذا الذي تركه من فعل الصلاة ففهم من هذا أن من الأمور ما هو لازم نحكم لا بد من إتيان به ولا تبرأ الذلة إلا بفعله ومن الأمور ما هو ليس بلازم ثم هناك أمور لازم يمكن جبها كما في الواجبات تجبر بالصلاة بسجود السهو وتجبر في الحج بالدنا إذا ترتها الإنسان ثم هذه الواجبات التي تترك وتجبر قد يكون تركها يتركها الإنسان ويغتفر له الترك لمكان العذر وقد يتركها معذورا ولا يغتفر له ذلك الترك من ذاب الحكم الوضعي لا من ذاب الحكم التكنيذي كما هو مقرر في مباحث الأصول فلا دخل لإذن من الاشتغام والعناية بمفعلة الأركان والواجبات والمستحدات حتى تعلم الهدي والسنة في هذه الأفعال والأقوال ما هو الذي يلزمه وما ليس دلاز من عليك فقال رحمه الله وأركام الحدي أركام الحدي بدأ بالأكبر مما ذكرنا لأهمية إهنان وأركام الحدي الإحرام الإحرام وهو نية الدخول النسط فلا يمكن أن نصف انسانا بكونه حاجا الا اذا نوى فلو لم ينو الحج فليس هناك حج كما انه لو لم يقت في عرفه هناك حج فان احرامه على اصح قول للعلماء واعتبره من أركان الحج فالحج لا يتحقق إلا إذا نوى الدخول في النسك وهذا مصطلح علماء رحمه الله لاصح القولين على ان نيه الدخول في النسك وتتتفرر ركن من اركان الحج هذا هو الركن الاول وقد بينا دليلا النيه حينما تكلمنا على الاحرام وبينا ما ورد في نصوص الكتاب والسنه بالاجزام في العبادات بالنيه ومن اشهر ذلك قوله تعالى عبده الله مخلصا له الدين فامرنا سبحانه باخلاص العباده والاخلاص لا يتحقق الا بالصدق وصدق التوجه والقف وصدق, وصدق التوجه يستقر إلى نية فأصبح لازم وقد أمر الله به وأذم العباد به كذلك أيضا قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والتقدير في قول جهول العلماء إنما صحة الأعمال واعتبارها بالنيات فدل على أن الحج لا يصح ولا يعتبر لا بنيات والوقوف الركم الثاني الوقوف بعرفة الوقوف المراد به أن يحل الإنسان بجسمه في عرفة وليس المراد به صورة الوقوف فلو كان الإنسان مشمولا أو كان صديا مشمولا وأدخل إلى حدود عرفة ولو لحظة من ليل أو نهار في يومه المعتبر وليلته المعتبر فإنه يحكم بكونه قد وقف في عرفة وأما دليل ركنية هذا الركنية الوقوف بعرفة فقوله عليه الصلاة والسلام قوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفة وفي الصحيح الحديث الصحيح عنه حديث عرة بن المضرف رضي الله عنه وعرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا وكان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه فجعل اعتبار الحج والاعتداد به وقوفا على الوقوف بعرفة وهو قضاء الصحابة رضوان الله عليهم أنهم أفتوا وقضوا بأن من شاته الوقوف بعرفة فقد شاته الحج قضى بذلك أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وعرضهم أجمعين عمر بن الخطاب فقد جاءه هبار من الأسود رحمه الله جاء إلى عمر يوما بعد يوم وقال يا أمير المؤمنين إني كنت أظن اليوم أي يوم العيد هو يوم النحر كنت أظنه يوم عرفة وإذا به قد فاته الوقوف في عرفة فقال له عمر المخطاب رضي الله عنه ابقى كما أنه ثم انطبت إلى البيت وطفته وسعى وتحلل به في ثم إذا كان من الآن القادم فقل حجت وهد للبيت فأمره أن يتحلل بالعمر ولم يأمره أن يسمى مناسك حج وهذا هو قضاؤه رضي الله عنه وأجبع العلماء طحمهم الله على أن الوقوف بعرفها الركم الأعظم بقوله عليه الصلاة والسلام الحج عرفه قالوا إنه الركم الأعظم الذي يفوت الحج بفواته فمن لم يدرك الوقوف بعرفه فإنه لم يدرك حجه وذلك لفراحة النصوص تبارجة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وطواف الزيارة وطواف الزيارة وطواف الإفادة وطواف الخدر وطواف كلها أثناء هذا النوع من الطواف والذليل على كونه سريضا قوله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا كفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العثيق فقال سبحانه وليطوفوا بالبيت العثيق فأمر به وعزمه قال بعض العلماء رحمهم الله أجمع المسلمون على أن المراد بالطواف في قوله سبحانه وليطوه بالبيت العتيق المراد به طواف الإفاظة وأن هذا الطواف يعتبر ركما من أركام حج وأن المكلث لا تبرأ لا تبرع ذمته إلى حج إلا بالطواف الإفاظة فلو رجع إلى بلده قبل أن يطوف طواف الإثاغة فإنه يلزمه أن يرضع لكي يطوفه ولو بعد عشرين عاما فهو لازم عليه وهو رقم لا بد من الإتيان به لا تبرع ذنته إلا بذينه والإجماع قائم على أن هذا الطواف يعتبر رقم من أركان الشدي وأنه لا بد من المكلف أن يأتي به وقد سبق وأن بينا وقت الفضيلة ووقت الإجزاء ومتى يهدم المكلف إذا أخر هذا الطوار أن يأتي به مع الذنب والسعي والسعي بين الصفا والمروة إنه ركن من أركان الحد ولذلك قال قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها إن الله لا يتم حج من لم يفع بين الصفا والمروة وقد ذهب جماهير السلف رحمه الله إلى القول بلزوم السعي وأنه لا يصلح الحج بدون سعي بين الصفا والمرأة أنه ركم من أركان الحج إلى بيت الله الحرام وقال بعض العلماء السعي يعتبر من الواجبات وقوله مرضوح والصحيح أن السعي يعتبر ركلا من أركان الحج إلى بيت الله الحرام شفر الله لكم صديرة الشيخ وأحكم الله إليكم وبارس الله فيكم وفي علبكم صديرة الشيخ هذا سائل يقول بكرتم حفظكم الله في سلامكم أن المريد لبعمرتي ينري في عمرته فرضا أو نفلا وقد اعتمرت كثيرا إلا أنني لا أذكر أنني نولت بعمرتي فريضا فهل علي أن أقوم بعمرتي غيرها أم لا أفيدونا فسابق الله بسم الله وشير لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أما بعد فمن نوى العمرة ولم يكن قد اعتمر من قبل فإنها تنقلب عمرته إلى الفريضة إلى توفرت فيه شروط الوجوب وهكذا لو نوى عن غيره مع أنه لم يعتمر عن نفسه لتوفرت فيه شرائط الوجوب إن طلبت عمرته إلى نفسه وهكذا لو كان عليه نذر ثم نوى النافلة فإنهم يقولون بانقلاب النافلة إلى النذر على أحد قولي العلماء وفيه نظر لا يخفى فالمقصود أنك حينما اعتمرت أول ما اعتمرت تكون العمرة الأولى مصرفة إلى الفرض وقد قال عليه الصلاة والسلام حد عن نفسك ثم حج عن شبرمه فأوقع التعن من ذلك المكلف عن الفرض اللازمه في حق نفسه وعلى هذا قالوا انه تنقلب عمرته الى الفرق ويصلح في هذه الحالة قد ادى فريضته بأول عمرة والله فعال احتنى الله اليهم رضية الشيخ هذا الفائر يقول هل هناك وقت محدد يكون بين المتابعة بين العمرة والعمرة أن انه لا تحديد لذلك ليس هناك وقت يحدد ما بين العمرة الى العمرة وقال بعض العلماء الفصل بينهما نباس الشعر فإذا كان الإنسان ينبت شعره في الزمان في زمان يقصد به بين عمرته الأولى والثانية فإنه يأتي بالعمرة بعد وكان بعض العلماء يقول إنه لا ينبت إن أنه يقول له كل شهر العمرة إذا كان يسر له ذلك قد جاء ذلك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لمن كان قريبا من البيت ولا يشط له أن يتكلف ذلك وأثر عن علي رضي الله عنه وكان الإمام الشافع رحمه الله يقول هذا أستحب له أن يعتمر في كل شهر مرة أستحب له أن يعتمر كل شهر مرة لأن الشعر غالد ينبت خلال الشهر وأثر عن علي رضي الله عنه قريبا من هذا واعتمر الصحابة رضو الله عليه ورد عنه أننا يعتمرون المرتين كأم المؤمنين هائشة الله عنها وأرضاها وكذلك عبد الله بن عمر صفر عنه أنه كان يعتمر في السنة مرتين والأمر في هذا لسه فيه تقييد معين لكن ضبطه بنبات الشعر له وجهه وعاد الضابط له علته التي لا تخفى لمكان التحل احتم الله ولكم فضيلة الشيخ هذا سائر يقول المكي إذا أراد السفر بعد الحج مباشرة هل يجب عليه أن يوزع البيت أم لا أفيدونا في قال جمعا من العلماء إن المكي إذا أراد أن يفضر وكانت له حادث بعد الحج فإنه لا ينفر حتى يطوف بالبيت لأنه يكون ذي حكم الآفاقي خاصة إذا كانت له تجارة أو كان له موضع ثاني فأن تكون له تجارة بالمدينة أو تكون له مزرعة أو له وظيفة في بلد غير مكة فإنه يطوف عند صدوره بعد الحج مباشرة فإذا اطدر بعد الحج مباشرة أو بعد الحج بشهر أو شهرين أو ثلاثة عند صدوره يطوف بالذيت لوداعه والله تعالى أسابقنا الله فضيلة الشيخ هذا فائل يقول إذا أخر المكان الأبحية في اليوم الثالث عشر فهل يحلط رأسه بعد ري العقبة تفيدون أثابتهم؟ الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أنه قال إذا دخل العشر وأراد أهدكم أن يضحي فلا يمثل شيئا من شعري فدل هذا على أنه يمتلع من نسل الشعر حتى يذبح أو ينحرأ في يده لكنه في التحلل من يعتبر مستثنى من هذا الأمر فإذا أراد أن يتحلل وحلق أو قصر فإنه مستثنى من هذا الأصل وكذلك لو اعتمر في داخل العشر فاعتمر في اليوم الأول من العشر أو اعتمر في اليوم الثاني أو اعتمر في اليوم الثالث فهذا متعلق من النسق والتحلم من النسق من واجباته الحلاق أو التقصير فأنت إذا أتيت بالعمرة في خلال العشر أو أردت أن تتحلل من, حد من حدك في العشر أو في اليوم الحادي عشر ولم تضحي فإن هذا يعتبر مستثلاً ولا تعارض بين الأمرين لأنك هنا تؤدي حلقاً بموضع مخصوص لعبادة مخصوصة